تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا انْهُمْ ذَوَاتٌ نَّعِيمٍ دَرَجَتُهُم مَّوْفِرَةٌ وَرِزْقُهُمْ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ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 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الممائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم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 ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقذاب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا لْيُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبْ مِنْهُمْ كُلَّ بَلَدٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ شديد العقاب ذلك فذوقوا وأن Yes. <laughs> سيئ النعيم ذلك وأن الله مهند كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن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 توب عن الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتوالى قليلون مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أي تخففكم الناس فأوكم وأي دكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيفات لعلكم تشكون يا أيها الذين آمنوا لا تخلون وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده قال إن تتق الله يجعل لكم فوق لكم ويكفّر عنكم سيئاتكم ويوفّل لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكّر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلك أو يخرجك ويمكّرون يمكّر الله ويمكنون ويمكن الله والله خير الماكرين وإذا تطلع عليهم آياتنا بيدتهم قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشأوا لقل مثل هذا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 وما كان الله أعذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان لَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعُهُ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُلَاءِكَ هُمُ الْخَاسِينُ قل للذين كفروا إن ينتهوا يوفر لهم ما قد ساء وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله Jikalau terhuyung, jikalau terhuyung, jikalau terhuyung, jikalau terhuyung, jikalau terhuyung, واليتامى والمساكين ومن السبيل إليه ويحيى من حي عبائنه، وإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلَةٌ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرٌ وَلَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَمْ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 فئة إذا لقيتُنفَأَ إذا لقيتُنفَأَ فَأَثْبُتُ وَذْكُو اللَّهَ كَثِيرًا لَهُ لَكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُ اللَّهَ رَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَلُ وَتَذْهَبَ رِحْقُمْ أصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم كان لك صلعة بي وقل إنني بريء منكم وقل إنني بريء منكم إنني أرى ما لا ترون إنني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المُنافقون والله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 نعمت أن عملها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم قد بآلف نعون والذين من قبّلهم كذبوا بآيات ربهم فأذلّناهم بذنوبهم وأغرقنا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 وقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواه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 يذكّب نصره وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ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 ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعالم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يضعبوا مئتين وإن يكن الفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبين أن يكون لهم أسرار حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا؟ والله وإن مع العذاب عظي فكلوا مما ظلمتم حلالا طيبا واتقوا الله خيرا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله رفو رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمتن والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهجروا وجهادوا بأموالهم وأموالهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمن وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ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 والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحى ببعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم